بسم الله الرحمن الرحيم فلسلامين قول بسرون في أدنى الأرض وهم من بعد غلتهم سيغلقون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 وعد الله لا نخلف الله وعده ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أن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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَسَاهُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُونَهَا وأتاهم الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفر فسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أتاءوا السوء أن يكسبوا بآيات الله وكانوا فيها يستهدئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المبرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعا كانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتسرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضة يحفرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الدافرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمتون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشهي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر سنتشرون ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موزة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ منامكم فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْغِ وخوفا وطمعا وينزل من السماء الماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ألا تقوم السماء والأرض بأمر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا آتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له طالبون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 هل لكم منا ملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم, فأنتم فيه سواء تقعطونهم كثيفتكم أنفسكم كذلك انفصلوا الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم في غير علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ سأقن وجهك للسين حنيسا فقرة الله التي فقر الناس عليها لا تبتيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَيُؤْمِنُونَ ولا تكونوا من المشركين من الذين قرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حز بما لديهم فرحون وإذا مت الناس ضر دعوا ربهم مهيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إلى فريق منهم اخذوا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ان انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصدهم سيئة بما قسمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يروا أَنَّ اللَّهَ يَبْطُطُ الْقِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْتِزْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْرِ إِنَّ وَبَنَسَ لَفِيلٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُذِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَإِنَّ آلَئِكَ هُمُ وَمَا أَسَيْتمْ مِن رِّبًا والنسف لا يغطو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم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 سبحانه وتعالى عما عم نشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنثيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن أي يرسل الرياح مبشرات وليذيطكم من رحمته ولنذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينا إِنَّكُمْ مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يغسل الجياح فتفير سحابا فأبسطه في السماء كيف وَيَجْعَلُهُ كسفاً ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أخاف به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم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 ولئن أرسلنا ليحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا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 ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيفة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة نقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا نؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعض فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معفرتهم ولا هم يستعتقون